ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره